والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد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 فَصَبَّ عَلَيْهِم رَّبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ فَمَا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن وَأَنَّمَا إِلَى مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ اليتيم وَلَا تَحَاضُّ وتأكلون التراث أكلا اللّما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دك دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان